Bismillahi l-Rahman l-Rahim. ve Rasul. Fettakul Allah ve aclıpudat ve acıgul المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون هؤلاء.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 وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ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 ذَلِكُمْ فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار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 ya ayihal ladinamanu, atriğullah ve resuluh, ve la tawallu'uhun ve an tum tasmagun, ve la tukunuk al ladin عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو عَلِمَ الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس فآواكم فآواكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلم ان نما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عزه أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ أَوْ يُخْرِجُوكَ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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن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 ما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون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 فَإِنتَهَو فَإِن, فإن اللهَّهَ أَنَّ اللهَّه مَوولكُمْ نِعْمَ الْمَوولَا وَنِعمَن النَّص وَعلَمُأَن وَإِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, ولذي القربى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَبَلِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ İn kütüm âmetû bîllâhî ve ma azelna ʿala ʿabdîna yûm al-furqan yûm al-taqal jaman. Vâllâhû الدنيا وهو بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا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 ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتن في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذا يريكمهم إذا التقيتم فيه في أعينكم قليل و يقللكم في أعينهم و يقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا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 ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْبَاءُ أُولَئِكَ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى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 İmme anamha, ala qo'mun, hatta yoyiru ma b'e'fus him, hatta yoyiru ma b'e'fus him, ve an Allah sami'ul 'aliim. K'da b'e'lfir 'a'un,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 اِنَّمَا تَفَقَّفَنَّهُمْ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 وقوته ومن الرباط الخيلى ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما ت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 şey de, um, olan olan afiyet, Allah ftabiyna kulubim, ولكن الله ألف بينهم. إنّه عزيز حكيم. يا الله وَمَن اتَّبَعَك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بيحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَتٌ يَغْلِبُوا أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآَنَ خَفَّ فَاللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّمَا فِيكُمْ ضَعْفَ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 يأخذ ثم عذاب عظيم فكلو مما غنمتم الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي في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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَانٍ